السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام ووصلنا لليوم العاشر من هذا الشهر الفضيل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا من النار وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن إحنا ننتظر كده الإخوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب الصوت واضح أخرونها إن شاء الله أكد بس إن شاء الله أن الصوت واضح ونبدأ مباشرة طيب جميل نبدأ إن شاء الله معنا اليوم الجزء العاشر من كتاب الله سبحانه وتعالى من سورة الأنفال ومن الآية الواحد الواحد أو الحادية والأربعين من سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وبنى السبيل إن كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الله على كل شيء قدير. واعلموا أيها المؤمنون أنما أخذتم من شيء من الكفار قهرا في الجهاد في سبيل الله فإنه يقسم خمسة خمسة أخماس. فإنهم يقسم خمسة أخماس. أربعة أخماس منها تقسم على المجاهدين والخمس والخمس الباقي يقسم خمسة أقسام. قسم لله ورسوله يصرف في المصارف العامة للمسلمين.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 واذكروا حين كنتم بالجانب الأذن من الوادي مما يلي المدينة والمشركون بالجانب الأقصى منه مما يلي مكة والعير في مكان أسفل منكم مما يلي ساحل البحر الأحمر ولو توعدتم أنتم والمشركون على أن تتلاق ولو أنتم والمشركون على أن تلتقوا في بدر لخالف بعضكم بعضا ولكنه سبحانه جمع بينكم في بدرين على غير تواعد ليتم أمر كان مفعولا وهو نصر المؤمنين ليتم أمرا كان مفعولا وهو نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وإعزاز دينه وإذلال الشرك ليموت من مات منهم بعد قيام الحجّة عليه بنصر المؤمنين عليهم مع قلة عددهم وعدتهم ويعيش من عاش عن بينة ويعيش من عاش عن بينة وحجّة أظهرها الله له فلا يبقى ل أحد على الله حجّة يحتج بها الله سميع لأقوال الجميع عليم بأفعالهم لا يخفى عليهم منها شيء وسيجازيهم عليها إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور أذكر أيها الرسول من نعم الله عليك وعلى المؤمنين إذ أراك الله المشركين في منامك قاقر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 إنه عليم بما تنطوي عليه القلوب وبما تخفيه النفوس وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وأذكروا أيها المؤمنون إذا يريك وأذكروا أيها المؤمنون إذا يريكم يريكم الله المشركين واذكر أيها المؤمنون إذ يريكم الله المشركين حين التقيتم بهم قليلا فجرأكم على الاقدام على قتالهم ويقللكم في أعينهم فيتقدمون لقتالكم ولا يفكرون في الرجوع ليقضي الله أمرا كان مفعولا بالانتقام من المشركين بالقتل والأسر والإنعام على المؤمنين بالنصر والظفر بالأعداء والله وإلى الله وحده ترجع الأمور فيجاز المسيء على فيجاز المسيء على إساءته والمحسن على إحسانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا واجهتم جماعة إذا واجهتم جماعة من الكفار فاثبتوا عند لقائهم ولا تجبنوا واذكروا الله كثيرا وادعوه فهو القادر على نصركم عليهم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 قضاء الله نافذ وحكمته بالغة وهي الخير لعباد الله وللأمة كلها وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشنوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين والزموا طاعة الله وطاعة رسوله في أقوالكم وأفعالكم وجميع أحوالكم ولا تختلفوا في الرأي فإن الاختلاف سبب لضعفكم وجبنكم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 ولتكون مثل المشركين الذين خرجوا من مكة كبرا ومراءات للناس ويصدون الناس عن دين الله ويمنعونهم من الدخول فيه والله بما يعملون محيطه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصُوا عَلَى عَقِبِهِمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاذْكُرُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن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 إني بريء منكم إني أرى الملائكة الذين جاءوا لنصرة المؤمنين إني أخاف أن يهلكني الله والله شديد العقاب فلا يقدر تحمل عقابه أحد فلا يقدر على تحمل عقابه أحد إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم اذكر إذ يقول المنافقون وضعفه الإيمان خادع هؤلاء المسلمين دينهم اذكر إذ يقول المنافقون وضعفه الايمان خادع هؤلاء المسلمين دينهم الذي يعدهم بالنصر على أعدائهم مع قلة العدد وضعف العده وكثره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 ولو ترأت ذي تاف الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو تشاهد أي ولو تشاهد أيها الرسول الذين كفروا بالله وبرسوله حين تقبض الملائكة أرواحهم وتنزعها وهم يضربون على وجوههم إذا أقبلوا يضربون على وهم يضربون وهم يضربون وجوههم إذا أقبلوا ويضربون أدبارهم إذا ولوا هاربين ويقولون لهم ذوقوا أيها الكافرون العذاب المحرق لو تشاهد ذلك لا شاهدت أمرا عظيما ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك العذاب المؤلم عند قبض أرواحكم أيها الكفار والعذاب المحرق في قبوركم وفي الآخرة سببه ما كسبت أيديكم من الدنيا سببه ما كسبت في الدنيا فالله لا يظلم الناس وإنما يحكم بينهم بالعدل فهو الحكم العدل كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب وليس هذا العذاب النازل بهؤلاء الكافرين خاصا بهم بل هو سنة الله التي أمضاها على الكافرين في كل زمان ومكان فقد أصاب آله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 الصبر يعين على تحمل الشدائد والمصاعب وللصبر منفعة إلهية وهي إعانة الله لمن صبر امتثالا لأمره وهذا مشاهد في كل وهذا مشاهد في تصرفات الحياة التنازع الاختلاف من أسباب انقسام الأمة وإنذار بالهزيمة والتراجع وذهاب القوة والنصر والدولة وذهاب القوة والنصر والدولة الإيمان يوجب لصاحبه الاقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام ذلك بأن الله لم يكن غير نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وأن الله سميع عليم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 كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين شأن هؤلاء الكفرين كشأن غيرهم ممن كفر بالله مثل آل فرعون والأمم المكذبة من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكهم الله بسبب مرتكبوه من المعاصي وأهلك الله آل فرعون بالغرق في البحر وكل من آل فرعون والأمم من قبلهم كانوا ظالمين بسبب كفرهم بالله وشركهم به فاستوجبوا بذلك عقابه سبحانه فأوقعه عليهم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 فيهبون قتالك ومظاهرة أعدائك عليك وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين وإن خفت أيها الرسول من قوم عاهدتهم غشا ونقضا العهد بأمارة تظهر لك فأعلمهم بطرح عهده فاعلمهم بطرح عهدهم حتى، فاعلمهم بطرح عهدهم حتى يستمو معك في العلم بذلك. ولا تباغتهم قبل إعلامهم، فإن مباغتتهم قبل إعلامهم من الخيانة. والله لا يحب الخائنين، بل يمقتهم بل يمقتهم فاحذر أنت من الخيانة. ولا يحسب الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون.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 وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأعد مَا المؤمنون ما قدرتم, ما قدرتم عليه وأعد أيها المؤمنون ما قدرتم على إعدادهم من العدد والعدة كالرمي وأعدوا أيها المؤمنون ما قدرتم على إعداده من العدد والعدة كالرمي وأعدوا لهم ما حبستم من الخير في سبيل الله تخوفون أعداء الله وأعداءكم من الكافرين الذين يتربصون بكم الدوائر وتخوفون به قوم الآخرين لا تعلمونهم ولا تعلمون ما يضمرون لكم من عداوة بل الله وحده هو الذي يعلمهم ويعلم ما يضمرون في أنفسهم وما تنفق من مال قل أو كثر يخب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 اعتمد على الله وثق به فلن يخذلك. إنه هو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم وأفعالهم. فلن يخذلك. من فوائد الآيات، من فوائد العقوبات والحدود المترتبة على المعاصي أنها سبب للزجار من لم يعمل بالمعاصي. انها سبب للزجار من لم يعمل المعاصي. كما أنها زجر لمن عملها ألا يعاودها. من الأخلاقي من أخلاق المؤمنين الوفاء بالعهد مع المعا من أخلاق المؤمنين الوفاء بالعهد مع المعاذ مع المعاهدين إلا إن وجدت منهم الخيانة المحققة يحب الله يجب على المسلمين الاستعداد بكل ما يحقق الإرهاب يجب على المسلمين الاستعداد بكل ما يحقق الإرهاب للعدو من أصناف الأسلحة والرأي والسياسة جواز السلم مع العدو إذا كان فيه مصلحة للمسلمين وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وإن قصدوا, وإن قصدوا بميلهم للصلح وترك القتال أن يخدعوك أيها الرسول بذلك ليستعدوا لقتالك فإن الله كافيك مكرهم وخداعهم هو الذي قواك بنصره وقواك بنصر المؤمنين لك من المهاجرين والأنصار وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وجمع بين قلوب المؤمنين الذين نصرك بهم بعد أن كانت متفدقة لو أنفقت ما في الأرض من مال لتجمع بين قلوبهم متفرقة ما جمعت بينها لكن الله وحده جمع بينها إنه عزيز في ملكه لا يغلبه أحد حكيم في قدره وتذبيره وشرعه يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي إن الله كافيك شر أعدائك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 فخفف عنكم لطفا منه بكم فأوجب على الواحد منكم أن يثبت أمام اثنين من الكفار بدل عشرة منهم فإن يكن منكم مئة صابرة على قتال الكفار يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف صابرون يغلب ألفين من الكفار بإذن الله والله مع الصابرين من المؤمنين بالتأييد والنصر يعني كان في الأول لا ينبغي أن يفر المر طالما أمامه من أمام كل واحد عشرة أو أقل لا ينبغي أن يفر فبعد ذلك خفف الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين فجعل أن الواحد لا يفر طالما قدامه اثنين واحد أو اثنين أكثر من كده ممكن إن كان متحيز لفئة أو يعني متحيز للقتال أو متحيز لفئة أخرى كما وصف الله سبحانه وتعالى في بداية السورة. ما كان لنبي أي يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما ينبغي لنبي أن يكون له أسر من الكفار الذين يقاتلونه حتى يكثر القتل فيهم ليدخل الرعب في, قلوبه ليدخل الرعب في قلوبهم حتى لا يعود إلى قتاله تريدون أيها المؤمنون باتخاذ الأسر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 لولا كتاب من الله سابق به قضائه وقدره أنه أحل لكم الغنائم وأباح لكم فداء لا لأصابكم عذاب شديد من الله بسبب ما أخذتم من الغنيمة والفداء من الأسرة قبل نزول وحي من الله باباحته قبل نزول وحي من قبل نزوله قبل نزول وحي من الله باباحته ذلك فكونوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم فكونوا أيها المؤمنون مما أخذتم من الكفار من غنيمة فهو حلال لكم واتقوا الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه إن الله غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم من فوائد الآيات في الآيات وعد من الله لعباده المؤمنين بالكفاية والنصرة على في الآيات وعد من الله لعباد المؤمنين بالكفاية والنصرة على الأعداء الثبات أمام العدو فرض على المسلمين لاختيار لهم فيه ما لم يحدث ما يرخص لهم بخلافه الله يحب لعباده معالي الأمور ويكره منهم سفاسفها ولذلك حثهم على طلب ثواب الآخرة وال... ولذلك حثهم على طلب ثواب الباقي والدائم. مفادات الأسر أو المن عليهم بإطلاق صراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداء وإظهار وإظهار هيبة الدولة في وجه الآخرين. يا أيها النبي قل ما في أيديكم من الأسراء علم الله في قلوبكم خيرا.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 وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم وإن يقصدوا يا محمد خيانتك بما يظهرون لك من القول فقد خانوا الله من قبل وقد نصرك الله عليهم فقتل منهم من قتل واسر من أسر فلينتظروا مثل ذلك إن عادوا والله عليم بخلقه وبما يصلحهم حكيم في تدبيره إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آون ونصروا اولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ودايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير إن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعملوا بشرعه وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو, أو إلى مكان يعبدون الله فيه آمنين وجاهدوا ببذل أموالهم وبذل أنفسهم لإعلاء كلمة الله والذين أنزلهم في منازلهم ونصروهم أولئك المهاجرون والذين نصروهم من أهل الدار بعضهم أولياء وبعض في النصرة والمعونة والذين آمنوا بالله ولم يهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليس عليكم أيها المؤمنون أن تنصروهم وتحموهم حتى يهاجروا في سبيل الله وإن ظلمهم الكفار فطلوا وإن ظلمهم الكفار فطلبوا منكم النصر فانصروهم على عدوهم إلا إذا كان بينكم وبين عدوهم عهد لم إلا إذا كان بينكم وبين عدوهم عهد لم ينقضوه والله بما تعملون غصير لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين كفروا بالله يجمعهم الكفر فيناصر بعضهم بعضا فلا يواليهم مؤمن ان لم طوال المؤمنين وتعاد الكافرين تكن فتنه للمؤمنين حيث لم يجدوا من حيث لم من يناصرهم من اخوانهم في الدين ويكون فساد في الارض عظيم بالصد عن سبيل الله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم نغفرة ورزق كريم والذين آمنوا بالله وهاجروا في سبيله والذين آووا المهاجرين في سبيل الله ونصروهم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 والذين آمنوا من بعد إيمان السابقين إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار وهاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وجاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ولئك منكم أيها المؤمنون لهم ما لكم من الحقوق وعليهم ما عليكم وعليهم ما عليكم من الواجبات.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 تضمنت الآيات بشارة للمؤمنين باستمرار النصر على المشركين مادى مؤاخذين بأسباب النصر المادية والمعنوية. إن المسلمين إذا لم يكونوا يدا واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم وحدث وحدث بذلك فساد كبير. فضيلة الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة الإسلام وإن عرض ذلك مصلحة وإن عارض ذلك مصلحة بعض المسلمين. نتهي بفضل الله من صورة الانفال ونبدأ في صورة التوبة. هم أنا بعتذر إن أغلب الدرس إحنا بصين في في المصحف لأن إحنا بنيقرأ يعني مش مش درس عام يعني بنحديثكم هكذا نحن بنقرأ كتاب فشيء طبيعي إننا طول الدرس يعني بنبقى وصيل في في بارك الله فيكم جميعا ايها الاخوه اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الدروس في موازين حسناتنا جميعا الحمد لله شكر طول سوره التوبه سوره مدنيه احنا المدنيه الفرق ما بينها وبين المكيه المكيه ما نزل قبل الهجرة المدنية ما نزل بعد الهجرة يبقى المكية ما نزل قبل الهجرة حتى وإن لم يكن في مكة والمدنية ما نزل بعد الهجرة حتى وإن لم يكن في المدينة مقاصد السورة أو من مقاصد السورة البراءة من المشركين والملافقين وجihadهم وفتح باب التوبة للتائبين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين هذه براءة من الله ومن رسوله إعلان, إعلان بنهايه العهود التي عاهدتم أيها المسلمون عليها المشركين في الجزيرة العرب فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين فسيروا ايها المشركون في الأرض مدة أربعة أشهر آمنين، ولا عهد لكم بعدها، ولا أمان، وأيقنوا أنكم لن تفلتوا من عذاب، أنكم لن تفلتوا من عذاب الله وعقابه إن استمررتم على كفركم به، وأيقنوا أن الله مذل الكافرين بالقتل والأسر في الدنيا، وبدخول النار يوم القيامة.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 ويعلموا من الله ويعلموا لكم رسول الله الى جميع الناس يوم الله وبشر الذين كفروا بعذاب ويعلموا من من الله ويعلموا من رسوله إلى جميع الناس يوم النحر أن الله سبحانه بريء من المشركين وأن رسوله بريء كذلك منهم فإن توبتم أيها المشركون من شرككم فتوبتكم خير لكم وإن أعرضتم عن التوبة فأيقنوا أنكم لن تفوتوا الله ولن تفلتوا من عقابه وأخبر أيها, الرس وأخبر أيها الرسول الذين كفروا بالله بما يسوؤهم وهو عذاب موجع ينتظرهم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 إن الله يحب المتقين بامتثال أوامره ومنها الوفاء بالعهد وبيجتناب نواهيه ومنها الخيانة. فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. فانتهوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم فاذا انتهت الاشهر الحرم التي امنتم فيها اعداءكم فقتلوا المشركين حيث لقيتموهم واسروا واسروهم وحاصروهم في معاقلهم وترصدوا لهم وترصدوا لهم طرقهم وترصدوا لهم طرقهم فإن تابوا إلى الله من الشرك وأقاموا الصلاة واعطوا زكاة أموالهم فقد, أصبح فقد أصبحوا إخوانكم في الدين فاتركوا قتالهم إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 ويوجبان لمن يؤديهما حقوق المسلمين من حفظ ذمه وماله إلا بحق الإسلام كارتكاب ما يوجب القتل من قتل النفس البريئة وزن الزان المحصن والردة إلى الكفر بعد الإيمان مشروعية الأمان أي جواز تأمين الحربي إذا طلبه من المسلمين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 فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ لا يصح أن يكون المشركين بالله عهد وأمان عند الله وعند رسوله إلا الذين إلا عهد أولئك المشركين الذين عاهدتموهم أيها المسلمون عند المسجد الحرام في صلح الحدابية فمن أقام لكم على العهد الذي بينكم وبينهم ولم ينقضوه فأقيموا أنتم عليه ولا تنقضوه إن الله يحب المتقين من عباده الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون لوهيه كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذنبه يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون كيف يكون لهم عهد وأمان وهم أعداؤكم وإن يظهروا بكم لا يراعوا فيكم الله ولا قرابه ولا عهدا بل يسومونكم سوء العذاب يرضونكم بالكلام الحسن الذي تنطق به ألسنتهم لكن قلوبهم لا تطاوع ألسنتهم فلا يفون بما يقولون وأكثرهم خادجون عن طاعة الله لنقضهم العهد اشتروا آيات الله بثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا بايات الله بثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون اعتاضوا واستبدلوا عن آيات الله التي منها الوفاء عن اتباع آيات الله التي منها الوفاء بالعهود ثمنا حقيرا من حطام الدنيا الذي يتوصلون به الى شهواتهم وأهوائهم فصدوا انفسهم عن اتباع الحق واعرضوا عنه وصدوا غيرهم عن الحق إنهم ساء انهم ساء عملهم الذي كانوا يعملون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 فَإِنْ تابوا وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة فَإِخْوَانُكُمْ في الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فَإِنْ تَابُوا إلى الله من كفرهم ونطقوا بالشهادتين وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وأعطوا زكاة أموالهم فقد صاروا مسلمين وهم إخوتكم في الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم لكم ولا يحل لكم قتالهم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 وين كثو ايمانهم من بعد عهدهم وقعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا ايمانهم لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ينتهون وين قَضَى هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على ترك الْقِتَالِ مُدَّةً مَعْلُومَةً عهودهم وموثيقهم عهودهم وموثيقهم وعابوا دينكم وانتقصوا منه فقاتلوهم فهم أئمة الكفر وقادته ولا عهود لهم ولا مواصيق تحقن دماءهم قاتلهم رجاء أن ينتهوا عن كفرهم ونقضي ونق قاتلهم رجاء أن ينتهوا عن كفرهم ونقضي ونقضيهم للعهود وانتقاصهم للدين قاتلهم رجاء أن ينتهوا عن كفرهم ونقضيهم للعهود وانتقاصهم للدين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 وهم بدأوكم بالقتال أول مرة عندما أعانوا بكرا حلفاء قريش على خزاعة حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أتخافون ملاقاتهم في أتخافون ملاقاتهم في الحرب فالله سبحانه أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقا من فوائد الآيات دلت الآيات على أن قتال, المشرك دلت الآيات على أن قتال المشركين أن كثير العهد كان لأسباب كثيرة، أهمها أهمها نقضهم نقضهم العهدة. في الآيات دليل على أن في دليل على أن من عن من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديها، فإنه يقاتل حتى يؤديها كما فعل أبو بكر رضي الله عنه.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 فإنكم ان تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وذلك بقتلكم, وذلك بقتلكم إياهم ويذلهم, ويذلهم بالهزيمة والأسر وينصركم عليهم بجعل الغلبة لكم ويبرئ داء, صدور ويبرئ داء صدور قوم المؤمنين لم يشهدوا القتال بما حصل لعدوهم من القتل والأسر والهزيمة ونصر المؤمنين عليهم ويذهب الغيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. ويبعد الغيظ عن قلوب عباده المؤمنين بما ناله من النص عليهم، ويتوب الله على من يتوب الله على من يشاء من هؤلاء المعاندين انتابوا. ويتوب الله على من يشاء من هؤلاء المعاندين انتابوا ان كما وقع من بعض أهل مكة يوم الفتح.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 فليبتلاء سنة من سننه ستبتلون حتى يعلم الله علما ظاهرا للعباد المجاهدين منكم باخلاص حتى يعلم الله علما ظاهرا للعباد المجاهدين منكم بإخلاص لله الذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطالة من الكفار يوالونهم واصفياء منهم يوادونهم والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه منه شيء وسيجازيكم على أعمالكم ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله بالعبادة وأنواع الطاعة وهم مقرون على أنفسهم بالكفر بما يظهرونه منه اولئك بطلت أعمالهم لفقد شرط قبولها الذي هو الإيمان وهم يوم القيامة سيدخلون النار ماكثين فيها أبدا إلا إن تابوا من الشرك قبل موتهم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يستحق عمارة المساجد ويقوم بحقها من آمن بالله وحده ولم يشرك به أحدا وآمن بيوم القيامة وأقام الصلاة وأعطى زكاة ماله ولم يخف أحدا إلا الله سبحانه فهو فهؤلاء هم الذين يرجى أن يكونوا مهتدين إلى الصراط المستقيم وأما المشركون فهم أبعد ما يكونون عن ذلك أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين أجعلتم أيها المشركون القائمين على سقاية الحاج وعلى عمارة المسجد الحرام مثل من آمن بالله ولم يشرك به أحد لا يستمون أبدا عند الله ولم يشرك به أحدا وآمن بيوم القيامة وجاهد بنفسه وماله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلة أجعلتموهم سواءا في الفضل عند الله لا يستوون أبدا عند الله والله لا يوفق الظالمين بالشرك ولو كانوا يعملون أعمال خير كسقاية الحاج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 في الآيات دلالة على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم شرع الله الجهاد ليحصل به. شرع الله جهادا ليحصل به هذا المقصود الأعظم وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلى وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكذبين الذين يزعمون الإيمان. عمار المساجد الحقيقيون هم من وصفوا عمار المساجد الحقيقيون هم من وصفوا بالإيمان الصادق وبالقيام بالعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة وبخشية الله التي هي أصل كل خير الجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاد وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة لأن الإيمان أصل الدين وأما الجهاد ف وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين. وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين. يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوانه وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يخبرهم الله ربهم بما يسرهم من رحمته ومن إحلال رضوانه عليهم.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 لا تصيروا آباءكم وإخوانكم في النسب وغيرهم من قرابتكم أصفي أتوالونهم بإفشاء أسرار المؤمنين إليهم والتشاور معهم إن آثروا الكفر على الإيمان بالله وحده ومن يصيرهم, ومن يصيرهم أولياء مع بقائهم على الكفر ويظهر لهم المودة فقد عصى الله وظلم نفسه بإيرادها موالد الهلاك بسبب المعصية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 والله لا يوفق الخارجين عن طاعته للعمل بما يرضيه لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تنفع عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 فلم تنفعكم كثرتكم التي أعجبتكم شيئا فتغلب عليكم عدوكم وضاقت عليكم الأرض على ساعتها ثم وليتم من أعدائكم فارين منهزمين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم بعد فراركم من عدوكم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وأنزلها عن المؤمنين فثبتوا للقتال وأنزل ملائكة لم تروهم وعذب الذين كفروا بما حصل لهم من القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي الزرار وسب... وسب وسب وذلك الجزاء الذي جوزي به هؤلاء هو جزاء الكافرين المكذبين لرسولهم المعرضين عما جاء به من فوائد الآيات مراتب فض المجاهدين كثيرة فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي درجة فلهم المزية والمرتبة العليا، فلهم المزية والمرتبة العليا، وهم الفائزون الظافرون الناجون وهم الذين يبشرهم ربهم بالنعيم في الآيات أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وتقديم هذه المحبة على محبة كل شيء تخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وحصول الهزيمة عند إيثال الحظوظ العاجلة على الامتثال فضل نزول السكينة فسكينة الرسول صلى الله عليه وسلم سكينة اطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر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 حيث يقبل منهم التوبة بعد الكفر وارتكاب المعاصي يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرغوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا بالله وبرسوله واتبعوا ما شرعه لهم إنما المشركون نجس لما هم لما فيهم من الكفر والظلم والأخلاق الذميمة والعادات السيئة فلا يدخل الحرم المكيّة ومن ضمنه المسجد الحرام ولو كانوا حجاجا أو معتمرين بعد عامه ولو كانوا حجاجاً أو معتمرين بعد عامهم هذا الذي هو سنة تسعة للهجرة.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 فاليهود أشركوا بالله لما ادعوا أن عزيران ابن الله والنصارى أشركوا به لما ادعوا أن المسيح عيسى بن الله ذلك القول الذي افتروه قالوه بأفواههم دون إقامة برهان عليه وهم مشابهون في هذا القول قول المشركين من قبلهم الذين قالوا إن الملائكة بنات الله تعال الله عن ذلك علوا كبيرا أهلكهم الله كيف يصرفون عن الحق البين لله كيف يصرفون عن الحق البين إلى الباطل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون جعل اليهود علماءهم والنصارى عبادهم أربابا من دون الله يحلون لهم ما حرمه الله عليهم ويحرمون عليهم ما أحله ويحرمون عليهم ما أحله الله لهم وجعل النصارى المسيح وجعل النصارى المسيح عيسى بن مريم اله مع الله وما أمر, وما أمر الله علماء اليهود وعباد النصارى وما أمر عزيرا وعيسى بن مريم إلا أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا فهو سبحانه إله واحد لا معبد بحق سواه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 يقصد منها أن يكون الأمر كله للمسلمين بنزع شوكه الكافرين في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن تجرؤوا على الله وتنقصوا من عظمته سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون يريد هؤلاء الكفار وغيرهم ممن هم على ملتين يريد هؤلاء الكفار وغيرهم ممن هم على ملة من ملة الكفر بافترائهم هذه وتكذيبهم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يقضوا على الإسلام ويبطلوا, ويبطلوا ما جاء فيه من الحجج الواضحة والبراهين الجلية على توحيد الله وأنما ما جاء به رسوله حق ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يكمل دينه ويظهره ويعليه ويعليه, ويعليه على غيره ولو كنى الكافرون اكمال دينه وإظهاره وان كنى الكافرون اكمال دينه وإظهاره وإعلائه فان الله متمه ومظهره ومعليه وإذا اراد الله امرا بطلت إرادة غيره هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والله سبحانه هو الذي أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو والله سبحانه هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو هدى للناس وبدين الحق الذي هو دين الإسلام وليعليه بما فيه من الحجج والبراهين والأحكام على غيره من الأديان ولو كره المشركون ذلك.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 واعلموا ان الله مع المتقين إن عده شهور السنه في حكم الله وقضائه عشر شهرا فيما اثبته الله في اللوح المحفوظ اول ما خلق السماوات والارض من هذه الاشهر من هذه الاشهر 12 اربعه اشهر حرم أربع أشهر حرم الله فيهن القتال وهي ثلاثة سرد ذو القاعدة وذو الحجج والمحرم وواحد فرد وهو رجب. ذلك المذكور من ذلك المذكور من عدد شهور السنة ومن تحديد أربعة منها هو الدين المستقيم فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم أنفسكم ب... فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم فلا تظلموا في هذه الأشهر الحرم أنفسكم بإيقاع القتال فيها وهدك حرمتها وقاتلوا المشركين جميعا كما أنهم يقاتلونكم جميعا وعلموا أن الله مع الذين يتقونه بامتثال ما أمر به وجتناب ما نهى عنه بالنصر والتثبيت ومن كان الله معه فلن يغلبه أحد من فوائد الآيات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 انما من نسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما لوطئوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ان التاخير لحرمة الشهر محرم الى شهر غير محرم وجعله مكان وجعله مكانه كما كان يفعل العرب في الجاهلية زيادة في الكفر على كفرهم بالله حيث كفروا بحكمه حيث كفروا بحكم حيث, حيث كفروا بحكمه في الأشهر الحرم يضل به يضل بها, بها الشيطان الذين كفروا بالله حين سن لهم هذه السنة السيئة يضل بها الشيطان الذين كفروا بالله حين سن لهم هذه السنة السيئة يحلون أشهر الحرام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 والله لا يوفق الكافرين المصرين على كفرهم كانوا يجوا مثلا عام عايزين يقتلوا في السنه دي مثلا والقتال ده مثلا في شهر رجب يروحوا محولين او نقلين حرمه <تصفيق> يحولوا حرمه شهر شهر رجب مثلا لشهر رمضان او ذو القعده او ذو الحجه اي شهر مثلا عايزين يقاتلوا فيه يخلوا شهر مكانه ويخلوا ده حلال وده حرام الله سبحانه وتعالى يقول انما نسيء اي تاخير تأخير حرم شهر إلى شهر آخر هذا زيادة من كفرهم أو زيادة على كفرهم من الكفر يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قين لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بما شرعه لهم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 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل الْقَوْمَ غيركم وَلَا تضروه شَيْئًا والله على كل شيء قدير إن لم تخرجوا أَيُّهَا المؤمنون للجهاد في سبيل الله لقتال عدوكم يعاقبكم الله بالقهر والإذنان وغيره ويستبدل بكم قوما مطيعين لله إذا استنفروا للجهاد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 وصير كلمة المشركين وصير كلمة المشركين سفلا وكلمة الله هي العليا حين أعلى الإسلام والله عزيز في ذاته وقهره وملكه لا يغريه أحد حكيم في تدبيره وقدره وشرعه من فوائد الآيات العادات المخالفة للشرع بالاستمرار عليها دون ما إنكار لها يزول قبحها عن النفوس.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 وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصدقين وخاصة عند الخوف على فوات مصلحة عامة سبحان الله يعني هذه السكينة التي وعدها الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون علينا في, هذه في هذا الوقت اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المجلس يعني تنزل عليه الملائكة وتنزل عليه السكينة وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سيروا أيها المؤمنون الجهد في سبيل الله في العسر واليسر شبابا وشيوخا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فإن ذلك الخروج والجهاد, بأم فإن ذلك الخروج والجهاد بالأموال والأنفس أكثر نفعا في الحياة الدنيا والآخرة فان ذلك الخروج والجهاد بالاموال والانفس اكثر نفعا في الحياه الدنيا والاخره من القعود والتعلق بسلامة الاموال والانفس بسلامه الاموال والانفس ان كنتم تعلمون ذلك فاحرصوا عليه لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه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 عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين عفى الله عنك ايها الرسول اجتهادك في الاذن لهم في التخلف فلما سمحت لهم فيه, فلما سمحت لهم فيه حتى يتضح لك الصادقون في أعذارهم التي قدموها والكاذبون فيها فتاذن للصادقين منهم دون الكاذبين سبحان الله قدم الله عز وجل العفو على المعاتبة عف الله عنك لما أذنت اذنت لهم هذا من يعني من ما كانت النبي عليه الصلاه والسلام عند الله سبحانه وتعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين ليس من شأن المؤمنين بالله وبيوم القيامة إيمانا صادقا أن يطلبوا منك أيها الرسول الإذن في التخلف عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بل شأنهم أن ينفروا ما استنفرتم، ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين من عباده الذين لا يستأذنونك إلا لأعذار تمنعهم من الخروج معك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 الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بيوم القيامة وأصاب قلوبهم الشك في دين الله فهم في شكهم يترددون حيارى لا يهتدون إلى الحق ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدته ولكن كره الله بعاثهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين ولو كانوا صادقين في دعوة أنهم يريدون الخروج معك للجهاد في سبيل الله لا تأهبوا لهم بإعداد العدة ولكن أبغض الله خروجهم معك فثقل عليهم فثقل عليهم الخروج فثقل عليهم الخروج حتى آثروا القعود في منازلهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين من الخير أن يخرج هؤلاء المنافقون معكم فهم إن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فسادا بما يقومون به من التخذين وإلقاء الشبه ولا أسرع في صفوفكم بنشر النميمة لتفرقكم وفيكم أيها المؤمنون من يستمع إلى ما يروجونه من الكذب فيقبله وينشره فينشأ, فينشأ الاختلاف بينكم والله عليم بالظالمين من المنافقين الذين يلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين من فائد الآية وجوب الجهاد بالنفس والمال كلما دعت الحاجة الأيمان الكاذبة توجب الهلاك، وجوب الاحتراز من وجوب الاحتراز من العجلة، ووجب التثبّت ووجب التثبّت والتأني، ووجب التثبّت والتأني وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في ووجب التثبّت والتأني وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص والتريض أو والمبالغة في التفحص والتريض.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 الكتاب أيوه أخويا موجود على قناة التليجرام لو حد, حد دخل على قناة التليجرام انا حطيت نسخة من هذا الكتاب ولو معك تليفون إذا كان حتى أندرويد أو آيفون هتلاقي تطبيق آية تطبيق أيه دوت موجود عليه اصلا المصحف المصحف والتفسير بتاعه فلو دخلت على قناة التليجرام هتلاقي المصحف او النسخة اللي نبى قرأ منها موجودة على قناة التليجرام إحنا بنفسر يعني بنقرأ لاية بنقرأ تفسير مختصر فأنت المفترض تبقى معك إما معك مصحف أو معك التفسير دوت أو تبقى أعد مركز بحيث إن إحنا الكلمات ال ال اللي هي أنت مش فهمها قوي هتلاقي موجودة في وسط إيه في وسط الكلام دوت يعني يعني مثلا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ممكن تبقى مش فاهم يعني ايه الشقة فجاي في الكلام لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين في التخلف غنيمة سهلة وسفرا لا مشقة فيه لا مشقة يبقى شقة يبقى غنيمة سهلة وسفرا لا مشقة شقة ولكن بعدت عليهم الشقة أي المسافة ده مثل فهتلاقي دايما كده الايه فهم في ربيم يترددون فهم في شكهم يترددون حيارة فهتلاقي الكلمات اللي هي يعني صعب عليك ولا حاجة هتلاقي موجودة في وسط الكلام طيب احط لكم رابط التليجرام لان ما اعرفش ممكن يتحط هنا ولا لا هم استغل الفراغ نريح شويه ده رابط قناه التليجرام هتخش عليها هتلاقي هتلاقي المصحف موجود موجود بي اف بنسختين نسخه يعني عاليه الجوده ونسخه اقل شويه لأن المصا كبيرة شوية فاتليها أيها اتلي على القناة. لقد بتعو الفتن تمينا قبل وقلبو لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد حرص هؤلاء المنافقون على الإفساد بتفريق كلمة لقد حرص هؤلاء المنافقون على الإفساد بتفريق كلمة المؤمنين وتشتت شملهم من قبل غزوة تبوك.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 ومنهم من يقول اذن ولا تفتن لي في الفتنه سقط وان جهنم لا بالكافرين ومن المنافقين من يعتذر بالاعذار المختلفه ومن المنافقين من يعتذر بالاعذار المختلقه فيقول يا رسول الله أئذني في التخلف عن الجهاد، ولا تحملني على الخروج معك حتى لا أصيب ذنبا بسبب فتنة نساء العدو اللي هو الروم، حتى لا أصيب ذنبا بسبب فتنة نساء العدو الروم إذا شاهتهم إذا شاهتهم ألا ألا قد وقعوا في فتنة أعظم مما ألا قد وقع في فتنة أعظم مما زعموا وهي فتنة النفاق. وفتنة التخلف وإن جهنم يوم القيامة لمحيطة بالكافرين لا يفوتها منهم أحد ولا يجدون عنها مهربا إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون إن لك يا رسول الله نعمة من الله بما يسرك من نصر أو غنيمه كره ذلك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 قد احططنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم حين لم نخرج للقتال كما خرج المؤمنون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين لن ينالنا إلا ما كتبه الله لنا فهو سبحانه سيدنا وما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 فتربصوا إن معكم متربصون قل أيها الرسول لها قل أيها الرسول لها قل أيها الرسول لهم هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر أو الشهادة؟ هل تنتظرون إل هل تنتظرون أن يقع لنا إلا النصر أو الشهادة؟ ونحن ننتظر أن ينزل ونحن ننتظر أن ينزل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 قل أيها الرسول لهم ابذلوا ما تبذلون ما تبذلون من اموالكم طوعا او كرها لن يتقبل من منكم ما انفقتم منها لكفركم وخروجكم عن طاعة الله وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون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 ذاب المنافقين السعي إلى الحاق الأذى بالمسلمين عن طريق الدسائس والتجسس التخلف عن الجهاد مفسدة كبرى وفتنه عظمى محققة وهي معصية لله ومعصية لرسوله في الآيات تعليم للمسلمين الا يحزنوا لما يصيبهم لالا لا يهنوا وتذهب قوتهم وأن يرضوا بما قدر الله لهم ويرجوا ويرجو رضا ويرجو رضا ربهم ويرجو رضا ربهم لأنهم ماثقون بأن الله يريد نصر دينه من علامات ضعف الإيمان وقلة التقوى التكاسل في أداء الصلاة والإنفاق عن غير رضا ورجاء الثواب والإنفاق عن غير رضا ورجاء والإنفاق عن غير رضا ورجاء للثواب فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون فلا تعجبك ايها الرسول اموال المنافقين ولا اولادهم فلا تعجبك أيها الرسول أموال المنافقين ولا أولادهم ولا تستحسنها فعاقبة أموالهم وأولادهم سيئة فالله يجعلها عذابا عليهم بالكد والتعب لتحصيلها وبما ينزل من مصائب من مصائب فيها إلى أن يخرج الله أرواحهم حال كفرهم فيعذبون بالخلود في الدرك الأسفل من النار في الدرك من النار. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون. ها يفرقون يعني إيه؟ ركز كده شوف معناه إيه وسط الكلام. يقسم المنافقون لكم أيها المؤمنون كاذبين أن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 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله يراغبون ولو أن, ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يعيبونك في قسمة الصدقات يرضوا بما فرضه الله لهم وبما أعطاهم رسوله منها وقالوا كافين الله سيعطين الله من فضله ما شاء وسيعطينا رسوله مما أعطاه الله إن إلى الله وحده راغبون أن يعطينا من فضله لو أنهم فعلوا ذلك لكان خير لهم من أن يعبوك ولا عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمتها ولم عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمتها بين لهم مصارفها ومستحقيها تبرئه لرسوله صلى الله عليه وسلم يعني الأمر ليس هكذا يعني إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إنما الزكوات الواجبة يجب أن تصرف للفقراء وهم المحتاجون الذين لديهم مال من مهنة أو وظيفة لكنهم لا يكفيهم ولا ينتبه لحالهم والمساكين الذين يكادون يملكون شيئا ولا يخفون على الناس بسبب حالهم أو مقالهم وللسعاة الذين يرسلهم الإمام لجمعها وللكفار الذين يتألفون بها ليسلموا أو لضعفة الإيمان ليقوى إيمانهم أو لمن يدفع بها شر وتصرف في الألقاء ليعتقوا بها وللمدينين في غير إصراف ولا معصية إن لم يجدوا وفاء لما هم عليه من دين وتصرف في تجهيز المجاهدين في سبيل الله وللمسافر الذي انقطعت نفقته قصر, قصر صرف الزكوات على هؤلاء فريضة من الله والله عليم بمصالح عباده حكيم في تدبيره وشرعه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 فإن بعثته رحمة فإن بعثته رحمة لمن آمن به والذين يؤذونه صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الإذاء لهم عذاب موجع من فوائد الآيات الأموال والأولاد قد تكون سببا للعذاب في الدنيا وقد تكون سببا للعذاب في الآخرة فليتعامل العبد معهما بما يرضي مولاه فتحقق بهما النجاة توزيع الزكاة موقول لاجتهاد ولاة الأمور يضعونها توزيع زكاة موقول لاجتهاد ولات الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال إذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق برسالته كفر يترتب عليه العقاب, العقاب الشديدة ينبغي للعبد أن يكون أذن خير لا أذن شر يستمع ما فيه الصلاح والخير ويعرض عن وإباء عن سماع الشر والفساد يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق ان يرضوه إن كانوا مؤمنين يقسم المنافقون بالله لكم أيها المؤمنون أنهم لم يقولوا شيئا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليرضو ذلك ليرضوكم عنهم والله ورسوله احق والله ورسوله اولى بالارضاء بالايمان والعمل الصالح ان كان هؤلاء والله ورسوله اولى بالارضاء بالايمان والعمل الصالح ان كان هؤلاء مؤمنين حق الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نرجه جهنم خالدا فيها ذلك الخزي والعظيم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 يخاف المنافقون أن ينزل الله يخاف أن ينزل الله على رسوله صورة تطلع المؤمنين على ما يضمنونه في قلوبهم من الكفر. قل, أي قل أيها الرسول استمر أيها المنافقون على سخريةكم وطاعنكم في الدين. فالله مخرج ما تخافون بإنزال صور فالله مخرج ما بإنزال صورة أو بإخبار رسوله بذلك.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 تاركوا الله أن يطيعوه فتركهم الله من توفيقه إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الله وطريق الحق إلى معصيته وطريق الضلال وعد الله المنافقين والمناف وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار لأرجهنما خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم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 والتخوف من نزول سوره في القرآن تفضح شأنهم واعتذارهم بأنهم هازلون لاعبون وهو إقرار بالذنب بل هو عذر أقبح من الذنب لا يقبل الهزد في الدين وأحكامه ويعد الخوض بالباطل في كتاب الله ورسله وصفاته كفرا النفاق مرض عضال متأصل في البشر وأصحاب ذلك المرض متشابهون في كل عصر وزمان في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض أيديهم وقبض وقبض أيديهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل الله للجهاد وفيما يجب عليهم من حقه الجزاء من جنس العمل فالذي يترك أوامر الله ويأتي نواهيه يتركه من رحمته. كالذين الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوته وأكثر أمواله وأولاده فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وحطتم كالذي خاضوا أولئك حبيت أعمارهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون أنتم يا معشر المنافقين في الكفر والاستهزاء مثل الأمم المكذبة من قبلكم كانوا أعظم, قوة كانوا أعظم قوة منكم وأكثر أموالا وأولادا فتمتعوا بنصيبهم المكتوب لهم من لذات الدنيا وشهواتها فتمتعتم أنتم أيها المنافقون بنصيبكم مقدر لكم من ذلك مثل تمتع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم وخط في التكذيب بالحق والطعن في الرسول مثل خوضهم في التكذيب به والطعن على رسلهم ولئك المتصفون بتلك الصفات الذميمة هم الذين بطلت أعمالهم لفسادها عند الله بالكفر وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موالد الهلاك ألم يأتهم لبأ الذين من قبلهم قوم نوح عاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ألم يأتي هؤلاء المنافقين خبر ما فعلته الأمم المكذبة وما فعل بها من عقاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقرى قوم لوط جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحة والحجج الجلية فما كان الله يظلمهم فقد انذرتهم رسلهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما كانوا عليه من الكفر بالله وتكذيب رسله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 يأمرون بالمعروف وهو كل محبوب لله تعالى من وجوه طاعته كالتوحيد والصلاة وينهون عن المنكر وهو كل ما أباده الله تعالى من المعاصي كالكفر والربا ويؤدون الصلاة كاملة على أكمل وجه ويطيعون الرسول ويطيعون الله ويطيعون الرسول أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة سيدخلهم الله في رحمته إن الله عزيز لا يغلب أحد حكيم في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 وعد الله المؤمنين بالله والمؤمنات به أن يدخلهم يوم القيامة جنات تجري النهار من تحت قصورها ماكثين فيها دائما لا يموتون فيها ولا ينقطع نعيمهم ووعدهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات ووعدهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة. وردوان يحله الله عليهم أكبر من ذلك كله ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدنيه فوز من فوائد الايات سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في كل العصور وهو ايثار الدنيا على الاخره والاستمتاع بها وتكذيب الانبياء والمكر والخديعه وتكذيب الانبياء والمكر والخديعه والغدر بهم إهلاك الأمم والأقوام الغابرة بسبب كفرهم وتكنيبهم الأنبياء فيه عظة معبرة للمعتبر من العقلاء أهل الإيمان رجالا ونساء أمة واحدة أهل الإيمان رجالا ونساء أمة أمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف رضا رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات لأن السعادة الروحانية أفضل من الجسمنية. لأن سعادة الروحانية أفضل من الجسم لأن سعادة الروحانية أفضل من الجسمنية. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يا أيها الرسول جاهد الكفار بقتالهم بالسيف وجاهد المنافقين باللسان والحجة واشدد على الفريقين فهم أهل ذلك ومقرهم يوم القيامة جهنم وساءت وساء, المصير مصير وساء المصير مصيرهم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 وهو أن الله تفضل عليهم بإغنائهم من الغنائم التي من بها على نبيه فإن يتوبوا إلى الله من نفاقهم تكن توبتهم منه خيرا لهم من البقاء عليه وإن يتولوا عن التوبة إلى الله يعذبهم عذابا موجعا في الدنيا بالقتل والأسر ويعذبهم عذابا موجعا في الآخرة بالنار وليس لهم ولي يتولاهم فينقذهم من العذاب فينقذهم من العذاب ولا ناصر يدفع عنهم العذاب ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومن المنافقين من عاهد الله قائلا لئن أعطانا الله من فضله لن تصدقن على المحتاجين ولنكونن من الصالحين الذين صالحت أعمالهم فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وتولوا وهم مُعْرِضُونَ فَلَمَّا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ سبحانه مِنْ فَضْلِهِ لَمْ يَفُ فَلَمَّا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ سبحانه مِنْ فَضْلِهِ لَمْ يَفُوا بِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ بَلْ منعوا أَمْوَالَهُمْ فَلَمْ يَتَصَدَّقُوا بشيء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 فإنها على كثرتها لن توصل إلى مغفرة الله لهم لأنهم, كفروا لأنهم كافرون بالله ورسوله والله لا يوفق للحق الخارجين عن شرعه عن عمد وقصد. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حر، لو كانوا يفقهون فارح المتخلفون من المنافقين عن غزوة تبوك بقعودهم عن الجهاد في سبيل الله مخالفون رسول الله مخالفين رسول الله وكره أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما يجاهد المؤمنين وقالوا مثبطين لإخوانهم وقالوا مثبطين لإخوانهم من المنافقين لا تسيروا في الحر وكانت غزوة تبوك في زمن الحر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 جزاء العلم اكتسبوه من الكفر والمعاصي والآثام في الدنيا فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين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 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تصل أي رسول على أي ميت من موت المنافقين أبدا ولا تقف على قبله للدعاء له بالمغفرة ذلك لأنهم كفروا بالله وكفروا برسوله وماتوا وهم خارجون عن طاعة الله ومن كان كذلك لا يصل عليه ولا يدعى له ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحد ولا تعجبك إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ولا تعجبك أيها الرسول أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم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 وإذا أنزل الله سورة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موتضمنة للأمر بالإيمان بال... متضمنة للأمر بالإيمان بالله والجهاد في سبيله طلب الإذن في التخلف عنك أصحاب الغنى واليسار طلب الإذن في التخلف عنك أصحاب واليسار الإذن... منهم وقالوا اتركنا نتخلف مع أصحاب الأعذار كالضعفاء والزمنة المرضع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 في الآيات دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين وزيارة قبورهم والدعاء لهم بعد موتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل, في يفعل ذلك في المؤمنين رضوا بأي يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يعلم. رضوا بأي يكونوا مع الخوارف وطبيعة على قلوبهم فهم لا يفقهون. رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم الذلة والمهانة حين رضوا أن يتخلفوا مع أصحاب الأعذار وختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم.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 لا يلحقهم فناء ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم الذي لا يدانيه فلاح وجاء المعذرون من الأعراب يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم وجاء قوم من أعراب المدينة ومن حولها يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم في التخلف عن الخروج والجهاد في سبيل الله وتخلف قوم آخرون لم يعتذروا أصلاً عن الخروج لعدم تصديقهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولعدم إيمانهم بوعد الله سينال هؤلاء بسبب كفرهم عذاب مؤل سينال هؤلاء بسبب كفرهم عذاب سينال هؤلاء بسبب كفرهم هذا عذاب مؤلم موجع هنا نهاية الربع وبداية الجزء الذي بعده. يعني نبدأ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرب يعني من فاش تبدأ تقولي إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء زي ما احنا قلنا قبل كده من فاش إن احنا نقف على معنى غير مكتمل حتى ولو كان يعني إيه المقطع نفسه مش الصورة كلها يعني أي نعم الكلام مترتب على بعضه لكن احنا هنا بنتكلم على مقطع ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرد إذا نصحوا لله ورسوله مع على المحسنين هو والله في الرحيم ولا على الذين ما إذا ما أتوك وبعدين إنما السبيل ليس على الضعفاء ولا على المرضى هؤلاء ليس عليهم سبيل إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء فزي ما احنا قلنا دي بداية جزء كمان فمن فاش بدأ في الصلاة أقول إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء نبدا من ليس على الضعفاء ولا على المرضى من هذه الايه بدايه الجزء اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا وجميع ارحامنا من النار اللهم اجعل هذه المجالس مجالس رحمه وخير وبركه انزل علينا السكينه والرحمة برحمتك يا ارحم الراحمين واذكرنا عندك في الملأ الاعلى يا اكرم الاكرمين اللهم أعطينا, اللهم أعطينا سؤلنا اللهم أعطينا سؤلنا اللهم أعطينا سؤلنا اللهم تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تجاوز عنا يا أرحم الراحمين اللهم أجعل هذا العمل خالصا لوجهك ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا واجعله ذخرا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يوم نلاقيق هذا أصلوا وسلموا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة عليه خاصة في هذا اليوم يوم الجمعة فان صلاتكم معروضه عليه صلى الله عليه وسلم ننتقي غدا باذن الله سبحانه وتعالى في تمام الساعه 10 بتوقيت مكه الى ذلك الحين وكل حين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته